يا حته من قلب الرسول نزلت براءه تجم السماء بترد على قلب عمى يا طهر يا اختي البتول طب ايه نقول للمصطفى ويقول لله نبدو الأهل بيت الطيبين ويبعدو لسا بيظلموك وبيظلم أبو بكر بوك ويبعدو لسا